بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد أولا تعريف تاريخ في العمل لان بعض العلماء المعاصرين يحشره بتفسير آخر لا يختلف الحكم ظنان على تفسيره يقصد بذلك منش العمل الذي لا يعمل عملا ظاهرا واجبا عليه بشجعة محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى انه ياتي لاصل ايمان و اكرر يعني دعاماته ولكنه يصر على ترك العمل انه يعمل عملا يعتقد النجوه عليه بذلك و بمعنى اخر انه لا يأمر بامر الله ولاش عنده شيء من انتشار الاوامر واجتناب النوائب هذا هو الذي به بشارك جيش العريس هاي شارك العمل بالكليه العمل الظاهر اقول انه ليس في المساله وشيخ الاسلام كل اللي يقول عنه وهي اكثر من خمسه نقود طريحه للفتاوى وذوي التعارض ينص وصفا صريحا على ان من قال هذا يكون مسلما فانه قد اخطا خطا وقال في قول اخر ان مثل هذا لا يكون مسلما بل قال: ولا يكون قد خرج من الكون. فأأنا الذي أتدبى بكلام شيخ قال: ويترك أقوال المحكم في المسارع. انما هو من الذين يتبعون المتشابهين. فأنا رأى عرب عالما يحدب بقوله لا قول بهذا القول. لا أن من ترك القناة بالأولية وهو قادر مكلف عالم بالأوامر أنه يكون مسلم هذا لم اسمع عالما صرح بهذا إننا المتأخرون يشتدلون ببعض أطواره التي فيها من ترك العمل ويقصدون به ترك بعض الأعمال أما أن يأتي الحر ويحر نصر هكذا ويقول أنه ترك الأعمال جميعها وإن هذا قد نص عنا من السبب صوص صريحة وعنه شيخ الإسلام وعنه من بعده انه لا يكون مسلم من هؤلاء الشيخ الشيخ بره عارف. وهو همام جديد ولو نص صريحا قاطع جالي مسلا وقد مطل عن ايام من الشرف يلقون هماما بالحنيفة النعمال وغيره ولو انا نصر هماما بالحنيفة لان بعض الناس يظن ان هذا طوله بينما له نصوص في الدخل أكبر وفي نصيته أنه يقول لا إسلام بلا إيمان ولا ايمان لا إسلام بلا إيمان ولا ايمان بلا إسلام ويخصده من إسلاما على الظاهر والإيمان ما في الثاني وهذا القول متواتر. بأئمة السلف وهو اجماع وقد حكى الإجماع بذلك أن الإمام أبو سبحانه الله وقال بما فيه المرجئه القطعة فهؤلاء الذين يقوم على القول وينسبون إلى أئمة السنه هم من الأصائر ومن المتعالمين وقد أحجدوا في الشاحة كردية، وصلنا على السنة والجماعة شروخا كثيرة، وقد قدحوا في أئمة على السنة معروفين، ولديهم الجرأة على تأويل الكلام، ونوي أعنات النصوص من يعرفه لا يعرفه الخبير بأضرارهم. الخبير في لبناءة النصوص وأقوال الشرم وأنا أنصح أن المسلمين جميعا والدلاب العلم خصوصا أن يأخذوا بالأقوال المحكمة عن السبب الواضحة والأدلة القاضعة وأهم ذلك الذي يجب ان يكون نصبه عيوني كل طالب ان يعرف ان من ترك معناه الظاهرات اللي انه لم يأشح بالنحك الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشيخو به شيئا يعبدوه تود العبادات التي فرضها الله عليهم من الصلاة والصيام والزكاة وطيرها وايضا طول الله عز وجل فما خلقت الجن والنسانية ليعبدون وفسر العبدون بأنه يعطهم وينهاهم وفسر بأنه التوحيد رسّم ابن الجرير هذا القول ابن عباس بان التوحيد بقوله ان يعبدوه ولا يشكوا بي شيئا ان يأمرهم بالصلاة فيتمروا في ويأمرهم بالطاعات فيطيه في وينهاروا عن المعاصي فانتهوا يبتعون بذلك وجه الله هذا هو التوحيد الذي يكون من أجل هذا يشرح لنا كيف فهم النصوص ويرشد دعوه الانبياء هناري ليس سمعه لهؤلاء المتعالمين والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين